الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لفي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين ألعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قُلنَا إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ هُمَا خَلْقٌ لَّا يَرَوْنَ مِنْهُ خَفَاءً وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لديه رقيب عزيز. وجاء السفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق الصور ذلك يوم الوعيد وجاء فَذُفَّ فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءً فَتَشَفَّنَّا عَنْكَ الْغِطَاءَ كَذَّبَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ عَجِيبٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَدِيدٌ ألقيا في كل كفار عنيد من ناه للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله الآخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريره ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال من جدك قال لا تحتصمون لدي وقد قدمت اليكم الوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بغن من وتقول هل من مزيد وأزلبت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لسلم أواب حفير من قشي الرحمن في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 فَنَقَّرُوا فِي هِلالِهَا وَحِيرَصَ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَدِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخوج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا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 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذَلِكَ يَوْمُ الدِّينِ إِنَّا كُنَّا عَهْدًا وَإِنَّا كُنَّا نَسْوِي إِنْ هَدَيْتَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ غير المغضوب عليهم ولا الضالين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤديه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يبتين في الارض ولا في انفسكم مما في كتاب الا في كتاب من قبل ان نذراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخرون ويأمرون الناس بالمخل ومن يتول فإن الله هو الغليل الحميد قَجَغَسَ الن رُسُ لَناابِبَجاتِ وَأَن زَلن غَعابُم وَأَنزَلناَا فَغُ كِتابَابَ وَمِنْ زَلَ لَقُومَ سُبِققُق وَنزَلن الحَدنَ فيِيه بَأْس شديد ومنافع الناس وَلعَلَناَ اللهَُّ مَنْ يصُرُوا وَرجُلَ مِنْ وَيبَ إِ اللهَّهَ قَوْ عَزي وَلَقَد أَسَلناَلُ حَ وَإِذَ راهِي مَ وَجعََّ فيِي ذُزّةِ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 بِرَحْمَةٍ وَرَهْبَانِيَةٍ وَرَهْبَانِيَةٍ تَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالْغُرُورِ أَرِقْوَانَ إِلَى اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا فَمَا رَعَوْا حَفْظَ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أجرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يغتسوا كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم